والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطوه في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان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 خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجأن من مرج من نار، فبأي آل ربك ماتوا كذبان؟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 فبأي آل ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ربك تكذبان.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 فبأي آل إربك ما تكذبان يرسلوا عليكم ما شواذ من نار ونحاس فلا تنصيران فبأي آل إرب. ربك ما تكلبان، فإذا شقّت السماء فكانت وردة كدهان، فأبئي آلائي ربك ما تكلبان، فيوم لا يس الوعظ به إنس ولا جان، فبأي آل إربك تكذبان؟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 ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحثان فبأي آلاء ربكما تكذبان لاكهة ونخل ورمان، فبأي آل ربك ما تكذبان في نخيطات حسان، فبأي آل ربك تكذبان. صور ما قصورات في الخيام، فبأي آل ربك ما تكلبان، لم يطمسهن إنس قبلهم ولدان.